عبد بالله من الشيطان الرجيم قالت رسلهم أفي الله شك طاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم قالت رسلهم أفي الله شك طاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى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 وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنولكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وغيد وافتفتح وخاب كل جبار عنيد من ورائي جهنم ويسقى من ماء شديد يتجرعه ولا يكاد يزرعه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماده اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقبل ان ايخشكن نعاوا عايد الفضناد وصوره ابراهيم كما قال سبحانه الله وتعالى وقالت رسلهم رسل صالح وحي دهن واكوي شك شك مما تدعوننا اليه مرس رسل يبو جو وقال فِي اللَّهِ شَرِكٌ مِلَاهِ وَشَرِكُ كَسْوَي مِلَاهِ وَخَلَغَ شَكِيَ عَلِي فَاضِرِ السَّمَاوَاتِ مِيا لَغَ شَكِيَ فَاضِرِ السَّمَاوَاتِ سَمَاوَاتُ كَأَبْوَرِ اسَغُ أَوْ أَنْ لُوغُ هُرَيْن أَوْ عِيد كَغَ دَيْن وَالْأَرْضِ ذُرَل كَأَبْوَرَي يَدْعُوكُمْ تُوِيدِنْ كُيَارَيَا لِيَغْفِرَ سُدَافُ لَكُمُ يَدِينُ كَمِنْ ذُنُوبِكُمْ ذُنُوبُ إلى وَيُؤَخِّرُكُمْ سُدُبِ لِنْ كُدْغُ عِقَابُ تَدِبِنْ qulay yuhuulo allah nusku qura ila yamsul lahum ma yashaa wa yuthbitu wa inna qawma maree haday dad qaasi ilaahay إلى أجل المصمم أنت تقالشان مددي إلهي أكثس مغاوعنات أيدان ذافه إني أدنبيه قالوا وحيدهن ومدي ويرسل صدره إن أنكم ما أنتم متهين إلا بشرون بين هذين ويين أو مثلنا أنغو كلا تريدونا وحا دونيسان أنت سدونا هنا الدهور استاكسان عما كان وحي أهاين يعودوا كوا عاودوا آبائنا أبيال خان فاتونا نوكينا لسلطانين دليل يفجّن رأيَنا مبيناً عظيم. سأصيح الرسول في كل من قاله الله محيط الرسولهم إن نحن مع نحن أنجب مني إلا بشر مبين. بشر بان. مثلكم مبينكم كل حاجة بشر نماذج. ولكن الله. لكن سهل أهدي ولكن الله إلهي يمن من نا إستا على ما يشاء دون من علاه ذهبو. رسول قرّد جاه وضّك كفّد رأو. يعني أنا لكن إيمان الضّاد كسانو. ولكن الله إلهي يمن. من نكثوا او على ما الشروع و دون دفيس ومن عباده وما كانت ما لنا رانا اننا نوما بنا نو سو دغلا ان وخير سلطان لا كاله قنتهيت سلطان كافي ومخلوق من عجزك هو عجل نو كان يا وه عالل جه حوي قوارق العال كي يكجي و هذا وما كان ما اهان او نو سو دغلا رانا اننا ان اكيدكم ان ان بسلطان ذليل يحج، إلا بذله إله قدر كئيبا كئيب دونتان كموج، وعَرَى اللَّهِ إِلَهِ فَلِيَتَوَفَّقَ الْمُؤْمِنُونَ لا إله إلا رواجلا إله كوفة الصناعات حتى كريجة النبض إلى كل جرو وتقصرن طاي ورب سبحانه وتعالى عفرع صنطة عصنطاي إلهي بقوته لا عدّتها وبهنساوي ومالنا ومحان نصبنا له ألا, نتوقع وما لنا؟ ألا نتوقع أن تقر ورسوسيون ومالنا محن نصبنا له ألا أن توكلا أن أنا أقول سناين أنا شجع على الله إلهي وقد هدانا وقد حال هدانا أنهم صورنا وضعين كان هضحيهم حقنا هذا ما أنت كنت جنهاي أنا مرة بكترين إلى يجي نوهم لي حموط ترسارنا وما لنا محار نصب نار وعلى نتوكل أنا ترسالين على الله إله وقد وقد ولا نفس بره والله إلا نفس بره. وخصوصي هذا القريب. وانصبرينا صبرنا وانصبر على ما أريد. هنا واحد نقول له يا شو؟ لبكن حجنا وعلى الله إلهي فلا يتوقع المتفوقون. هذا القريب. رفع إلهي ثلاث صاعن عدة إذا عدة ثلاث صاعن جلاني ثلاث صاعن عدة ثلاث صاعن. ألبها ثلاث صاعن. ثلاث صاعن. وحي الى اله المصطفى وتعالى الى ساقه فورا ويتوقع الله يفه وحش وقال الذين كفروا حيدا كفروا كبر الرسولهم حي كديه ما تي سدا ديهن لنخرجنكم وانكب حناينا من ارضنا دولكه نغالي وانكب حناينا من في على al-lati tawha'i lahi fawha'u wahyuday ilahi bihi xaqoola wa si gaara ugu sheegay rabbuna rabi wad warasufiye lanuri kana wan halaagayna ad daalimin sasiyay wahyuday wala nuskin annakum idin kan insiin idan markaneeyna idin dejineyna hakiiyaga annashay ka dhahayno baabbin idinka dhulka noo dhigayaan yaari ka cid la waxa iskar oo dhulka Ilaahay subhanahu wa ta'ala u mahlusiiya oo ba إلهي الله هذا الدونتا إلهي ولديك لا ترجمين دونتا أو قرعة الدون, الدون حبره كلية الدون كل حساب الدون فروح السلاقة كعب صي أي سبحانه وتعالى فرب لا قايم دول كنديجنا يود سبحانه وتعالى أيوه أيوه. ذلك وحاسك على دول كن لدجيو والجناد لدجيو دول كن دون كان ومن خاف مقام ربه جمتان إلهي أستاق يصر روح كعص وخي كان يتوحول وإلهي كري كعص وإلهي كري كحر ووصن إلهي عاصنو وخاف كعص وحيد هنجبات ده ده وإلهي أنت أمه هنجب وحر روح الصائع يلهي عاصي وحصن قبو الصلايين ومكو عذابي قاعد الله وإلهي وعيدك سويه إن جواته وإلهي وإن وحي طالبان إنك كرحو قموعي يجيوا برصاصات وصفتحوه حكم ولا أي طالبان وخابوا وحي هالاكتني كل جبارين ميت متكبر هاي واسكبرين جريه عن ثلاثة سموين أقدام ميت كأنقاط عنيدين أو مر عادي كأنه عاش على كل جهة إلهي وحويل وصفتحوه وحي طالبان وإلهي إن لا كراص عروه يكراحكم كل جبار متكبر كل عنيد أملاه عليك من ورائه وحقه ريح روحه جبار كمتكبر عنيدك جهنو وقاري سهرتيسه ويسقى ولا من. من ماء إمبي حقد سديد أمير الهو دتك وحكمة يرميها وسقظ أي قرن كي يدق يوم رح ضعيف أي عبدي والسمان wa qirmanka iyo يوحى ما waxa ma awoodi karin inuu qadbe wuxuu abu qadbanay markaas iska fogaayney waana ku qasbay inuu iska midayn karo Ilaahay subxanahu wa ta'ala ku qasay etajallu ka kabanay walaa kaad ugu dhawaanahay in siiqo in siidayo nto kabalo ay doonto muddo ku haynay weelku iska fogaayney iyo halkaan mariin ma awoodo aniga subxanahu wa ta'ala walaa kaad uma dhawaanay siiqo inuu دون تكفي دايع عشر وياتيه وحاوي منيا الموت من ابو ايمنيه دمشق دي اسباب في وهي لو دبن لها هو ايمنيه الى لمده من كل مكان ميل كاستو و شيء روحكو كدبن لها ملو ابو ايمنيه سبحانه دمشق لكن لا ما من الكي ملح يقرن كذك دك منار نارته أي الله سبحانه وتعالى يقول بشنو هو ولا يكاد يمدو لسانه سيده اردنته ويأتيه وياتيه حواليه الموت او ان حسبت بوجود ما لا بد توي هذا المرقص خلاص لما شق عادن بي من كل مكان ملك السموت واما وما هو بنويين مره من اليوم وحي لو غضمن لها ديب اها او دوهيتا ادنا ما دمانك نفسك ومن ورائه وح سغيه او من غرييد ورعي عاصم على العجب السوريو خبرها بلا وني مثلو الذين كويت تصاره كفروا غير أعمالهم عمل الخوض ولميذهم صاريه هي كرمات دم بسو قل اشتد الذئ اي كو اسا يا ذوق عليه ريحه دبل دبل حقيقيه في يوم ما انتحى ع سفن او دبل دبل دبل شباك قبه الطيب مالك هو مالن ال دبل بدن لا يقدرون مهليان مما كسوها شقيتن على شيء لا انت وحي السماء أنت ومن جرمنا إننا وقع سما فرها إلهي سما وكالمغري وهاء السماين يجان إلهي سبحانه الصالح الشاكر راع له روحه تريه ماله واحد بحنا يجان ولن واحد سماين يجان ولن وضتك الروح مو منك الجاء أبى المرين لها هي قال سبحانه الواسع الخالق قال إن دون كانوا خلقوسي مسلون الذين كفروا كوا جالوين فصار لهم بخدم كوج أعمال عن الخوض وحول مديهاي كرم اشتدى بي أي كوكب كارثي أرحب في يوم من مال إحدى عاشن علما أن ضمبس دواير كوكب علاوي لا يقدرون هير معيان مما كسره إيش قيسان على شيء هو إله تراه كهر يان مرب ذلك كاس هو يسوى الضال البعيد روحه ويحب السماويات دون كأساس وقرأنا ضمبس دواير كوكب علاوي إلى يحوي ويرب باليويب وباليفك باليويب ذلك هو الضال البعيد أرم ترم الله إله خلق السماوات qolarda dul ka ino abore bil haq suubhana allah maayo musoow ilahayno samada abore oo lix kala kasareeyay dulkan ino abore oo ilahay kala kasareeyay ilahay muuxo abore subhana wa ta'ala ijeedu abore in isa جديدنا اصل خلق الله من مفروقك وما ذلك قاصنمها انتو إذن ايد بابي او دولك اذا كتترو انه قوه تصب وما ذلك ما هاي على الله إله تعزيد مدكم عقوب وبرزوا بقيامتي بقي وجه صواب ظاهرين و صواب باهين و صنم لله الجميعا بمنطقه سوا روح مغرين ياريه وي فري الضهر قال يا سلام سوا عيد مغرين اي له ترتليه يا ودي وبرزوا وي مقدمه illa ilahi illa usum muqaddas jami'an dammantud faqalat al'afa kawi dadka iska raaci jiray oo la dootsaday waxay dhehen lilili naaskubara qiima ah raaay astabriyj iswaaweeyay say ay faraa'an waxay ku dhehen inna annahu kunaw xanaayn lakum idinka taban wax ka soo noqeytan iska raaci jiray wa riyal xaal aanu mad tihid markaa madama aan saaydeenahay waad dunka nagu daaystayteen xaal aanu mad tihid أن qow deeqayay من uu iiliniyay anna xag annaga min alaabii lahayd cawaab Ilaahay xagga san min shay hawaya ما taa cawaabtaad ma soo iilinkartan majiray madama dunka aanu ugu shaqaysateen ama qabiil lagu shaqaysateen ama hana أو النقطة الرئيسية في كتبنا إذن كان قر الله هذا عندما قلنا عنه هذا كماله بس كعب باباو إذن كوننا نقطع به فلما نطرح مناقكم أن كنتم من من يلا دونكم أن ترثي سأفعلهم بالشمس هذا عفوا مساجين ترى إذن كونوا ذين عمل كهؤلاء من بدأ دي عملوا لا مش ربي نسب إذا قرائن طلبا نهي وإله هو عاصم حق الذق والقرع طلقا يلحق القرع ووهل حلو إله ييجي عليه عور إن القرع عور بس تغتدى إنه يسقور بناي لمن هو فوقه تماما بريشة يجاي جاود واحد على حدنا كل راع سبحانه وتعالى كتاب في سحر طب واحد هذا كونه ضعف din iyey kitabiyah wa hamman wa fasal maashi lawada mar walbita yeerin jil nusku bailan aan waduma tan oo ode way kuwiin saad waxa uu ka raacay hamay maashi laga qayo dambigiska daba galay sifood ba lo ka ku dhacdo وحيد دونها قلتها بقلنا نقول رائعين إلا ليس تكبروا قوي ملاحظة هو هايو وكا وحيد كل هايان إنا أنه كنا وحان معين لكم إنكا طبعا قوي نفاعي فهل أنتم متنين مغنونة هو الدنيا طيوة بفاعي أنه حاجة من عذب الله عذب كلاه حاج يسمى شيئا حتى كل عذب كان نجاعدين وحيد وحيد عذب كما نجاعدين كرتهم لو هدان الله بيننا ما شرح لمقر يوم هدى إله يقولن هنون لها أنك هنون صنعيني لا هدينيكم إنك ولا هنون لها هدى إله يقولن هنون لها إنك ولا هنون لها سواهم اللي سواهم وحائسكم بيضها علينا الدرش إنه يمكن أنك أجزعنا هدان أرجع جهنون عباطنهم أوليهم أم صارنا هدان أبقي ما لنا من محيث من هناك نيرو فكان ما تصد يوم فلان ترويش سبحانه وتعالى آيات تاع الكتاب مركو يا واحد مما انكاينتين وحقاد وصور في جهل نقري يستوي هو الهلال هذا تاع الكتاب هو كما تقول ما قرنا في الكتاب أفر من شيء تصدين اما ان اينو ورك غهن اون اباب ام ان صبر ريد ما لا نعرف من ما هيش نعرف لا جيتوكم بين كي ويراي دوفتي خود بأخره، وقال شهدان وثمين. في يوم لكن النار تقول بالله جل لله منبرها منبر النار هي سقو كارسنج هو يرى يادت كتير ربنا الله وقال شهدان وثمين. لما قدر الأمر ومر في كل حكومة وفرق في الجنة وفرق في السعير ذاتك أي نقد. جنة ذاتك إله وصلك جل وعلا الشقى كل النار في الشقى السعي. النار تلك راعي. كوي وقال الشيطان وحويل لما قد الأمر مارك أرنك الله حكومي وضدك الله حكومي إن الله إلهي وعدكم وذين يوهي وعد الحق يو الحقه روحي أسعى ويطاع الجنة فاس إلهي روحي عاسي النار بوغلي ما انت واتحى جد والله وقا قو إلهي رعي الله جنة قو إلهي عاسي دواكن الصفر ووعدتكم واروحا كجق وسمصليه مع انسني شو الى سبحانه وتعالى و خي راداي ان يكون قوه عليا ابو شيطان كمعانين ومعاصره اوعدتكم انه وحواني بين بلن قوانين وهي او نفسي ان صاحب الله النفسه محمعاني فاخلطتكم ما انت وين كبحي بلن كي ما انت وهي ايدين بلن قالي وا كبحي سر صدح وما كان ليا ايم ثمين عليكم زوجين من سلطانين واحد دريره أي واحد من روحان قصبة من كل جراء وضف النهائى. هي تهرى هي قريه ان على سققصه. ما ينقص روحان قصة ما يج. سين مع سين يدمجان قصر قصة روحان روح كتاب يصنع وكان يمجى الله عليه وسلم ويروحان كير يمج. تاس النهائى. وحرم بالشريف ليه من هلك منها لك عمبيين ويهي من ما عمبيين عمبيش ولا هي ساينو عضين إلا أنت عود يعني يرمي مروح عن قصباج مروح عن ذيلك هناج إلا أنت عودكم يعني ذي يرقو النفط وح يخبست إلا النفط وح يرتفار النوى معص وا علا بقليه وعلى وقرا وإن النفط الله أمره من السوق واني يرفس تجت وادي أجيبتم وح انكم يرقد جيش فلا تلوموني أنا حيلت تعلمين حا حيلت تعلمين wa hu kufti na la nifti na waxan sabi na ku ah nafti na waxaan ji wau yare keya iva di aarakta marew eaanga marew ean deu ke marew fara wa mu maana وهي أنفع أيها يقرق عليك لأيديكم المتين إني كفرت بما أشركتموني من قبل وهي هذا إلهي يرسي الثان سو إلهي طاع ما أنت وانكوب قفريو فرو هي أتعلان كالتاك بسرعة الله خدمة صبر الله جاء علينا من عانيسي يا شايدان كويري رعي وموير واخر صاقه دونه ساوا قبر انه قمتونه ساوا قل لي بندونه واحد حق حقيقاته قبطة كوانا شايد انت كي رايدو قاعد كوري تبقى عيقنا. استكبروه ووذكر اوالي القريب قال اللذين كوي امنوا الهي يا يا كتابك الرمي مركوا شايدانك ويساوا كوان نارته واخرانه ياخد بضل كوانا ملائكتي امبيري واخذ بيني رحمه الصلاه واكو انتم السلام عليكم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بباب صور. صار ملائكه ضايل امبيري لو لا يلحقوا قميلا كل هذا الله كل شيغي ذلك شيطان كان وكو يساع بيني وهو ادخله وين لغري شيطان كو وحو نارته هو بيني الذين الصالحات ترسون كي سفمي كتاب كرمي يراعي عمل ولكن لا يمد ماشي كواس الى كاعسيه جنات بين الجري تجي اي صوناي من تحت هو هذا النهار هو بيالو خالدنا في هواي كواريا بيننا ربهم الهي دوني تن في سو جاس دونك وفدي مره قدري واله سبحانه الهي واذ ماي جنان الهي بقدري اله سبحانه وتعالى جن لو واه لو غلهاينه قدي تحيتهم سلام توفيها جناب السلام والسلام والسلام والسلام الصواب والقني والصخوبين ملائكه انبيي تحيتهم سلام توفيها جناب السلام الم ترى ميادن هجين فخللها كيف سر ضرب الله غيره وياله مثلن تصاع كريمه هذا طيبة او وناغتن كشجرهن او قروداي طيبة طيبه يد ادي ادي وناغتن اصلها جده صلقه طابتن ذلك كوسوين في السماء بي يا صلا صل او وصلها إليك وسقاطي والرها مو منكوب حبيني مال جيف يسولجت عمل حديث متفق عليه سحاول تقول الله اللي مال مال إن من الشجر الشجرة را بدو ورقها وإنها مثل المؤمن فأخبروني ما هي جيت الحكم إذا علنت لين دي دين واختي ولقد أن نعتي اللي جواي مر كانوا يدخلون الجمار بحر بحر بحر wa muuminka la mid tahay in sheega geeda u hayo adduun aan urba hadii ka weynay wuxuu ii geeyay badaha laga waran waahay wal iyo waahay iyo wakaay iyo wakaay wax garta la way aniga waxa markii Ilaahay ku soo dhigay qalbigayay wiinay tamar soo tahay laakin aabahay Owbakar iyo hebi marka روحوا من كهوية أو كليوية صورة روحوا من كم هي جيدة كلمتها حلو والبهواني ماله سفر مو... أيه نجاري جفا أيه عهات جيف يسوي جد خير باعوس علومه هذا استوى الدو في عام محاولة wa salaad iyo farwexis iyo asoon ka wayso faad ka wayso yaa halal soo shaqaysay dad weeyso dawkaas bad u hurda sooma ajirba ku soconayo xataa marka hurdo iska laa wax kale xataa marka buqto wixii aad qalan weydo buqto dhan لو الكل جوا عمل كيسينة همين المارب عرش غصري إلى يبغى غصري سبحان كيف الصيغة صار والله وجهه قوية لي ما صار انتصاره كشجيرة سن وقراب أصلها جيدة أصل كاره طابتهم للكو كسر وجهه وفرها في السماء بين مراياهم للكو جوا عمل كيسينة سعد دقيقة صار بقول ما يروح سو وسوعنا يوم شو تجدر وايد دحين وكلها مرها هذه كون الحين وقت لا أعرف ربي جديد إن ربها رب جديد إن كيف وقتنا مرالله جوا إما أي كانوا وصل ويضرب الله الأمطار إلهي اتصاله والسماء للناس الذك العلامة يذكرنا سيء وأنتموا والروح يقول له سأل جداس وقالوا إنه غفر إله الشعور عمر كهبينما إله يقطعه ومسول كلمة قال كواك سكن جت صاله خبيثة وحمد الله جيدا دو ادو قرار ويو قر دامناد يلو دو ك... كلمه دحسن كف... او كفر كلمه ديشاه كشجرهتين او قلو كلمه دا ونا كينه والله ي عمله صالح رو سوين كشجرهتين جيدا قلوه خبيثه تن من فوقالو نو كديش سر لا ما لا ها جيدا من قرار وحسبنهم من كتاب قال هو يراته وخير وسلم شر إلا على إله الموجه يثبت الله إله يوصك الذين آمنوا كو إلهي يا رسولك في كتابك الرمي بالقول الثابت الله إله إلا اللهم وقصك في الحياة الدين هذا الكصدنا إله يجعله يوين إل نكبضنا العلاج إل إل يكبضنا إل أي يقصك في الحياة الدنيا وفي الأخيرة رسولك أنا الحديث سيها لنوني وقبرك في الأخيرة لأن قبره آخره القبر أول منزل من نازل الآخر بك رسولك صلى الله عليه وسلم فرح مملك السؤال هذا القصية عن ورد واقعي لا إله إله إله أهل ورد واحد وفض البدن ويقوله الدون كان الكارتة واخريني خيرك واخريني سالسوا إلهي سبحانه وتعالى أسواء قبلك ومركز تعالى هذا قال لو يدي السرسول كانو صوت كوالا نافت كل اللي أرقاط قحي وإلهي قصة صليلا فرح لم أرقاط قحيه لو يدي إلهي يا كتابك يا الصندق سيف ودبوا بالجوابي إله يعرف في سبحانه وتعالى قصة غي روح حتى عن إله عاصلي هذون كانوا يسون الجواب قصا كلامه لكل واحد من كأنا آخر كلامه لإله لله دخل الجنة تاسر رسولك هذو هذا الكاو قدم يبكى هذون كتير إله جنود روح حقك كي عاصجها كونوا واقعي و بقول الله يوم يال أي رؤوس يعني سامقيمة كتب كتدا والذوارنه إن سلا عاصين جيران مكيل الله لا وديه وحقك من هو ku jira jicra qabo dheebley xagee joogsan may dhahay ayna taray ku ila xamala miyiga wada xagee wada la maro ki adunka jicra inta inta adil كان daray intaaba noqonay koowaadigu kaana waxa raba manta badacadan waa raqees waa naftay ka badhaysay badacadu wax isku daray midale وأمال أرجو يروح مركي نفسه كبر شدة لا إله إلا الله إن اللي موت سكرت من كرسي الله نسكت به عليه إلهي باب مين إله كلامي تجري موت كرسي الله سكرت وجاءت سكرت الموت إليه الشجر حنون مثلا سروح سقدر السماء وأوس كل واقع لكن كيس إلهي سبحانه أدن كملك جوا كعصفة إلهي بعفوا ينك لا إله إلا الله وصفو ضعيف قبرك مركي لويد صفو ضبع جوابي كلك ورق الجحيم الله إلهي وصفا الذين آمنوا قوي إله هي كتابه يا رسولك الرؤي بالقرص طالب هذا الكسر ناق مركو بدون ذاته لا إله وقنا وقت قبرك مركو غير له ويد يسعله سفود بوججوهذي في الحياة الدنيا وإله هذا التواني هذا الكسر وفي الآخرة قبرك ويد الله وإله وجرمري بدون كن أبضارك بعثكم أوقات خروق قبرك ماك يود أهله أدريه نهي ورسوله أهله أدري أهل سمعت الناس يقولون لا تكمل دوينهم مسكرا عجل. <جهديك>. رسول الله لا ولا دريت وحديث متفق فعنهم يالراعي يالوجاني هل كانوا في القوم ولا دون كذاب كسيء وغيره ليس عن يحمه وغيره. رسول صلى الله عليه وسلم دب متفق بور أن تلقى ثمرة لقل دعي. تومتي سوي رسولك الله إلهي قرمريه هذا الظالمين هذا الكثير هو إلهي قرمريه أدوه يا أخرى ويفعل الله بإلهي وصنى ما يشاء وحضن أرمت المياه لنبي إلى الذين كوي بدلوا بدري نعمة الله إلهي النعمية كفرة قال لي ماكو بدري أنت إلهي ونعمه ما قالوا من السبب أكثر محسنة لهم هو القريس انكسى عامتا شوكسوا إلهي أنتو نعمة النعمية وحاسي عاشي بأفساس أعلم ترى ميادن أبين إلى الذين كوي حقوا بدلو بدري نعمة الله كفرن بي كل بدرين وأحلوا ويدتجي قومهم ضد دار البواري دار دارك هلاج نار بيدكودي جريم جهنمها بيدكودي تجيان ساقون غض جهنمها بيسلون حقال الدوان وبس الطاعم يالقصونا جهنم أبو بصر بدم وجعلوا حق القسمين إله إله أنداد فولميت ليدلوا سيدات قبر مييان هي نفس هذا عن سويم جهودي قروحات رفوا تمت طعو راحي. فين ما سيركم ماشي على اصولتان الى نار نار حقي دوي ادونكم واحد سميت كتان سميت استمتع سميت فين ما سيركم قلنا قلوا حاشا لله لعبادي اضممادي هل دين اضممادي امن بالله يه كتاب في رسول كرمي. صلاة صلاة مع صدق نيتها وصدق لنتك هذا صلاه توسي واسهل ان تكون وتخشعوا و الى الله الله هو ان حمانت اي رويسو ان إيمان أي ينور بالقلب قليل. مركّص يوحي مع عشاء الكون قنّي خرى بركة قنّي. تعالوا كوف الصلاة كوم عني. سعدت القلب في سبحانه وتعالى وحات الأعضاء ذكر مين صلاة صلاة التوسيه وينفق الضحية كل لما رد غناه وح كويزاعني وح كملا سرّا سرّا وعلنية تنسم وقته وكن صوما روت تنصرط وص صنّا ذا علنية وح كوف عن تذكر الواجب كسل غضير من قبل أن يأتي صلاة او وئيل لهسيه حبخييان من قبل ان يتي انت صيمان الكور يوم مار لا باع فيه اسكلاشاين جيو مالك سدد بخصود سلاسكلو لا غادم هي لا قادم هي الهي كا قادم هي ولا خلال صاحب حقوقه صاحب يا سبحانه وتعالى كده سبحانه وتعالى لا بيق فيه نفط لك لم يسألون وردان الغصيين يسكفوا لما يستوي إلهي كاير من هاي ولا خلال خلح صاحب نوعك وقتر إيا الطرنماء إيا الطرنماء إيا ما يجرون الله إلهي الذي كيوي خلق أوري السماوات إيو والأرض وعنزلوا السودية من السماء حقه سمضى ما عنبك السودية فأخرجوا السودية به بيهي من السمرات المريارة ay ku soo baxay kala badan sidii qan xaala ay yihiin risqi mirahaasi la kumidin masgala iyagalayd iyo bariis kari yaroor kari waayayo subaxii faa'isana allah maxay ku soo baxay sabax roob koodi diba hawood faa'a jira bii bii ila ku soo dhixiinaa samaraatii هو sidii لكم xaala ay كدرتين la kumidin ka idin عنده wasakhara ilaa ay wasakharay هو بدلنا ورده حيا، وصخرة. إلى هيقولي يا وسوع السيف، بها الوسوع عنكريم ووحه أنت عرش كذريه الوسوع لكم لأجلكم إن كديتني محي الوسوع السيف. الفلك الدونيري أيه إلى يبطو صخرة، اللي تديها صخرة ثو. في البحر يبطل لحيل بأمر إلى أمر. أمر إلى يبكس عن مصاركاس كمسعى، كون مصارهم بوسوع عنكريم. هذا ذو إلى يبستاجيلها، وأن موجودها هي وحيس دوا عرش كذريه الله سوع يا الله سبحانه وتعالى وسخر الى يوسخ لكم يدينكم الان هرغ ويال وي مس شدك يماني مسو يكينا لا لا يي نوسوس الله سبحانه وتعالى وسخر الى يوسخري وسخر لكم لاجلكم على الشمس والقمر را انت من اون لين اللي ري ما جيرين ويعطينا ضي حجه هذين روح جين مال مجرد هذين لو لا جيرين نور مجرتو لو لو سخدن لو لا شقيتو يدي مالين كيلو يا بره وسخرت وسخري لكم إذا كدرت الشمسة, يو الشمسة والقمرة دائمين حارة جوكتين مين استاقه يوم مين استاقه يوم فهي الأبو ملكوه وقال أركي سميركوه ورأي حدو هالكا سنكوه يوم حدا تكليم واسو عطاو مين جوكتيني مداني مين استاقه وصخر دائم لكم والنهار يوم مرجى كل جد لو هردتي وكاس ورب هذا أن بويل هيك يكركيني. مرجى كل جد لو أنا كوكا إنسان ونصنا وأتاكم إلهي وين يسيء من كل ما سألته وح سألتين دمن نعوي إلهي ونطرني. صوفين أضربه ورحت أتعبه خبره. يا وحيد يسيون إلهه سبحان وأتاكم بحاول هاي. ضربه وح سويه وسويه وله يتأشر سنو. وح عثمان فيها صدح بقول يلحن في النوط بان لاي يري وين في ساحه حديث كان رسولكم يناقشوا مت مد قداي كحانون تط نو شوه دوت سبحان حديث صدح بقول يلحن بهاي صدح بقول ايه كون تري الساعه ديسك في عين هل كلا خاما قويه زي كوسين ها ها لا وحا صلو الى سي سبحانه وتعالى من كل مسؤول الله يرفع عليه ولا جعلها يعاود اياتها الراعي أنا أنا على وياه في عاشي وحيد المصلين إلا النار إنه كوخ من كل ما سألتمه وإن تعودوا حضات ترسان نعم الله بالنعوذ إليه كذا كيا جرك عبر تل إنتوا إليه لا تحسوا هم كوه كرتان هذا كوه يلوتر مبادئ كثينة كوب تان إن الإنسان إنسان كل كفار سو إليه وح أسي إليه عشرين صار ذلك ماه كافر صمها إنسان قرين بلان قرين وذكر حسان النبي محمد اذ وقت قال ابراهيم فبي يا رب هذا اجعلين هذا البلد و مكه امنا كدغ وجنني الى هذيك الديره وبني عروبه كديره ان اعبد الاصنام سنويين عبن ربي يا رب سبك يوم انهم اصنام اضللنا بها ديين كثيرن وحبدن من نقدكم كميدا فوان من انويكم ومن عصاني فينك اخور هي سوره انثال من تسوي وكان الشيء ينافسكم يري قيب الجلعية إلا عانوا وقدقوا وكي رسول الله وانا بي الشيخة وقلوك تضب إله الجلعية ألم يعيس ألم وحن جيدة إبريالي ألم يعادروا رسول الله أخي حمد عصاني عاشب إله يهدادون تسقط يقول إله عيس وكي سقط رسول الله ما إذا أم العباد هذا يقع عسيان ودومون تسقط وكوي كهذا ومن عساني فإنك غفور رحمه علي إبوي نويلة إبراهيم كير راعى فينهم منه ومن عساني فإنك غفور رحمه <تصفيق> ربنا خبرنا خبرناه إني أناه لأجلس كي وانت جبرك السارة إسماعيل هو ينتو كرتي هلك البيت كله بادية وبورت فريق سجى سو العالم رسول كانوا في نفس الشريك من ديرتي ديرنا يدي وحده لما وادي ها جطات غير دي زرق قائم لاين ويه بير واحنا كنبخينو بوورو عند بيت كل مخرم كل رجال الخرمه له حديث صحيح دار النورين ذلك واحد اللي مره لو غد waxay laga dhigtay wax ka bixi karo in jidka marka waxay ku fiicantay waxa weeyaan halka u dejiyo liyo qimo salaadka saddexda liyo qimo salaad sei salaaddu utu kade fajc al ilaah yel afiila qorob qowmiina naasida ka kamida hadii midna naas uu abdullah ibn abashir sidimbuu gali la hadda laga dhin يا أنرسوك وكيل الجهاد لا قتال فيه وحقيضون يسألا دار مركب لرسوله وحول بساقك جع شيئا وحكسر مركب الدعاء النبي لابراهيم فجع اله رجال ألفية قروب ومن نفس كميتها تهوي متسهوي صجعان يستئذن يلحقه إلى قروب تزك الجعل استهلك الرجال ورزقهم الله ورزاق المشور وحمار من نفس مراس مريار تسهوي يوم ورك من, من, من تبضا المار وحنا كمبحه العالم يشكره الكل يشكره ربنا دعلي تشوف سي والله ربنا ربي قال إنك انك اد تعلم وتغت ما نوخ وحن قرين وما نخلين وحن مجنين وداي خفا كما قرسون على الله إلهي من شيء كما قرسون في الارض والدلكي ولا في السماء السماء والدلكي من الله وحو كان قرسون الحمد لله فتا سبي الله إلهي الهي باو ماظلي الذي قال لي وهب لي في على الكبار مع الكبار دوقمي ما معيس اسماعيل ويسح ووها بقول ميد غاريب الله مرت ايل ما هو غوري وغلبه جرس يكبر ايو اله سبحانه وتعالى الكسي الحمد لله الذي وهب لي على الكفار اسمعي له واسحاك الهي واني شكرتم بركه الهي يكشل وكهذا نفسي وديه موسيسي يكي الله سوى سوى اسمعي له واسحاك إنه ربيه ربيه, ربيه الدعاء مد برياضة مغلوة دعاء من مغلوة ربيه ربيه يجعلني لغير مقيمة الصلاة لقد ملك الدعاء الهي الصلاة دمي التوسي وهقاجي الهي قد وثكل ومن دولتين اله وكدر. إله عروت أنا أتكلم هو صلاة تكلم هو سائر تقولي ربنا ربنا واتقبل دعاء إله دعاء جاب ربنا ربنا يغفر لي إدا والوارد أيوة أنت سويني على وجههم إله ورد في عباهه وللمؤمنين والمؤمنين ورد في يوم يقوم الحساب ما نت حساب طيب ما ولا تحسب دعاء النبي إبراهيم هل كسر كل ما ولا تحسبن الله وعليه هم لاين غافلا ولا تحسبن الله إله هم لاين غافلين اللي سئي هاي عما يعمر ورح السماء نيان الضالمون تتقصاده وحي ثواني الى جنات اوبين او مرين بالي سبحانه وتعالى يقول لهم فاد يروح والبول وحات سمينه الروح والبول له يوجي له ظالم كوهو سمينه سبحانه وتعالى واوجي انه ما يواخرهم الله عاصي marke ilaahi oo qabanay oo gaaladi ilaahi marke uu heelaa gale u baabileen leh oo kan caasinayee eh naxmada ilaahi uu فيه مالك على أبصار عنده في روحة الميت كأساس عنده الواحدان الثالث يجلن ساهم بولي ونتاك منه ساهم كاروه اشخاص عندما تتعلم برداد هي قلب ومشي كاسوه بقيت عنده ساهم بيدها اليوم حقا هي حقا ما الله مكفرنا يا الهي يحدي بقول يا ظالمين تبالي سمحني اللي وستنيه عسادة مالك ساهم اليوم قبره اليوم اليوم سبحانه وتعالى قيامه اليوم اليوم مركزه كلها رجلني إنما يؤخرهم اليوم من تشخص في موطعينه كو دغدغايي وي مقنعي رووسin ko madaxa tagayay we la yartu soo noqon mahay iliin xaggaa tarfo min dooh xaggaa soo noqon sida soo roo dhintay oo kale bay erka xagaa feernay wasihatu qulubtuna hawaa aqli kuma jiruu qalbigi waxa kuma jiruu way wareereen yawma taruunaa tadhaharu kullu murdaatan amaraat wa tad'u kullu dhaat wa tara naqsuqkar dadka oo أفيدوا ذي قلوب صلوات فارغة أغلقوا وجهه وحقرشوا وجهه توارث بس كده بضمن معنى كلامه اللي سمعه سبحانه وتعالى مهذعين حالئه كوه دقدقي ما قنعوا قوسين ماشين لوحش سائر هذي وسوا دقدقي منك قبورتك صوبها ما قنعوا ما رحقوا قبره تاجيول لا يرتدوا اليهم ضرفهم من الله إيه حبوا قصا الله ما ينححقوا فرما بيتيرني وافيدهم هواوي وأنذر الناس قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم يأتيم العلاب وإيمانه فيقولون الذين ظلموا كلها عاسية وحدها يا ربنا رب جنوا آخرنا دمنا إلى الجل مدين إلى الجاري قريباً ودو نجيب دعوة سك إلى ويارثان كاجي الحق هي خير كي تعلم غو يرضي أنبياً نوي سالهنت نوي بنجيبنا ونطلب الرسول صلاة على نا ألا وحول أورام تكون ميدهن أقسمت قو دارتي من قبل خوري معلقكم إنا إلى اللهين من زوارن أدون كنيلان كترين متصميناً شرا الهي عسل الملكة النفطة كبّح يسوء الهي يسوء ما يرد بضن وكشة ليه فهو يقول لهي الهي مارن دي بيدك الهي دي بيدك يقول لهي وان فعناني وان فعناني وان فعناني وان فعطيعه وان ديني ياتهم العذاب وإيماني فيقولوا الذين ظلموا كوي قصاده وحيد لهي ربنا ربك أنه أخرنا دي من إلى أجل المصمم مدير إلى أجل قريب مدير الهي أدونك دي من نجيب دعوتك إله الدعوة هذه هييرتان كأن لو يرى حقا لو يرى الدين هييرن ونطلع الرسول رسولا راعينا أولم تكونوا علي ميدان هاين أقسمتم كواس وضعة من قبله وليما مالكم ميدان هاين من زواري وزورتان وسكنتم ميدان دقن في مساكنين الذين كو يقريوه وظلموا إله ع... عاسي وذين من أنفسهم ومنفطه وتليان من يوسهم عداني لكم إذنك كيف الصداء فعلنا ان بهم ايجا وضربنا ميه عين عبين لكم كان امثله صاروا وحكص صاروا صعدوا صارين صار صار صار ان المال والبرص تغير قلنا انه هبل هبل هبل وين بدا يسوجي وين بدا برسينج وين بدا سوق ما هو, هو وينبال وينبال صار صار بالموت عمر خير لا ضون لما الشر انطى doodan intaartay wey baraha taqaano isku dayaydeen oo in badal sawir joog marka alaato manta aan joogoon oo qabir haa saxan galay oo dunka aan kura jagan qadii ay xay qoltooyeen adiguna way ku diyaar garoobay meeshaaw maalmaha ilahay kirigoo gii inta yiiin ku hareer wasakantu meedan dagin baa Allah ku si masakinilla neeyo daramoo ku ilahay caasi oo la ذلك من تفسير الى الحسن بن عبد المروان تيجي وهي حسينان من الدنيا قد تايوا قصر قد تاي زياره قد تاي عندتي قد تاي وضربنا لكم الأمثال ميانا اين عدين الم ت صارت الحروب فواك استور كو وقد مكروا قال الله سبحانه وتعالى في وين مكنوا اراضي الشرقوله لي مادين مكرهم ما كوز مكري وين وعند الله مكروم اله سبحانه مكروم لاكت ساهر إلهي بأقسم سبحانه وتعالى، والله الله عليه وسلم رسول كأي دين ثاني حق مكر يا ده ربانه يدبر جوياه، وين كان وسروه هذاي مكرهم مكر جود لتدولة من يلزش منه استقال جيران سوؤي، الله بسم سبحانه وتعالى مكر جود وسروه هذاي بورهم اللي لزش عمر المختاري رضي الله من عنه وأرده عبد الله المسعودي، فهي آخرين كرين، وين كاد مكرهم haddii imba dana fasa ku faawooyin kaan كان waxaa ka weeyaan lagu fasaaray ween كان ma kaana oo laga dhigamaadan inta naasiid ma kaana ma ahanin macruu in dadku ween laakiin ilaahay raayida dunso dadtu celi walaa yahay qul macruu sayo ilaahay hadal soo islaama inta dhibaato la doon adigu وينك يا كثر البديهي وينك يا كثر البديهي وحب البديهي قدس لله هينا وتعالى والسلام الله عليكم مساء الله عليكم خير لو عليكم تعول وهو بابين لهين وحول بو دم وهو دوين لهين يا الله ابننا لله سبحانه وتعالى مر والله انك انت دعاه لله لك لكن انت حيفنت لله فجنك انا روح انا نقوه ومده نقوتي انت دعاه لله لك كح كحفظ. يحفظ الله يحفظك إذ الله نعباس من رسول الله الدار إحفظ الله تجثو تجهم وقد مكروا جاهدوا مكران إسلام إله صور كم مكرهم من تأريخ صور لكن وجود من إله صور بحناي بقوله وعند الله مكرهم مكر جوز إله يكتسأها إله يبعوب ذكرت سمينيا اسلاما شرقا له سمينياان مكرنيا وان كان بوحا هذا مكرم وان كان ما كان ما اهان مكرم مثل اللي, اللي والبوح الناس لا هو مع كبري مكرهم لتزول منه الجبال وفورهم إليه لذول من نطنيه فلا تحصلنا الله إلهي هم ملايين مخلف وعده بل أن قال تيسي سبحانه وتعالى وكبّح هاي أو سفرين هم ملايين رسوله ورشعه بل أن قال إيه ذكر رعزهم نصر رسولنا وبلن له هو الذين آمنوا وكان حقا علينا مركبلاً كإلهي وقاضي ترحونا هموذين بأله سبحانه وتعالى سفرينيهم فلا تحصلنا الله إلهي هم ملايين مخلصة وعد بلن كيسين وقبح هاي يرسوله وقبلن قاله إن الله عزيزي هورت ماركو غور يسفلس إلهي وغالي لقد ما أتكاد وقد ما قاير مهون دون تقاين هذا الدماء عد إلهي عسى وكأرب وتأدوه يا خرف ومد على القدد الصحيب ويذكر فى النبي الله من حمده يا رحوة الباب وحاصة ستا الأرض اللي بدلة يا أركان غير الأرض م... كان هين بلقوا بدلة كان انت إلهي بحبيه يمتك لكياني wa barazooda waxay soo saar dhaahiraa ilaa ilaha al-wahid al-qahhar ay sharbilaan hadith uu muusumuri weysay shaddadku xagee kosiin markii dulkan la tartiro oo gabi inta la daddo ay samada shiraabkay dadku waxa ثم ننجي الذين اتقوه عليه سبحانه وتعالى واذكر فسيوما ما لهم تبدل الأرض تلك اللي بدلها غير الأرض تلك اللي بدلها وصمواتنا اللي بدلها وبرزيوه ضدكي وحيوصوا الظاهران بانانك وقوصوا بحيان لله اللي الواحد كيريها القهاري القهار كهو صرابيرهم درك أي قبان من قدران ودامر دامر كارتشو اكلوا بيها وحقوا ايا قر له قدك ايام او ترى المجرمين ايام ميدا مقرر wa tara warkaysa almujeenada dambilaasi iyo maidan maalinka muqarranye wax iskoo la xiray ruuxintii qunta iga anda ra xira baqay kana lagu sa xiray malaayeen iyo wasaaraha sare markii la maaray lagu daadin muqarranye iyo waxa ay faadiso filashada la isoo xiray sarabiirum darka ay qawan min قامت القيامة و هي ودعاده و ادونكي انت لو كان ترساون سي اهم وهي لي ديالو كل نفس نفس كته كل جي. ما كسب واحد الشقايت اي ان الله الهي ساري الحساب الهي هو كحسابك دغداه بانوا لو راه كيف خلدمين خلد لو راه كخدمي ما, ما سم هي قداه ما سبحانه وتعالى هذا كتاب كان البلاق و جاسين للناس ضتك ايا لغاسين كتاب ta sawr ramay ay waxba aan معان tagin ay saami macaan خير badan ay waxaa alba inoo gudigay khayr yasar mid walba aad dayay saad sharkana oga laa khayrkana u raacdo ilahay subhanahu wa taala wa balagh lin nas walyundaru bi kitabun halusudiji walyundaru bi in loogu digo wax haddaba marka gaalkaa la wareer war gaalaha iyo wadaad iyo daalibinta raaxin وليعلم السيئة وقالان إنما هو إلهي إله مني هو يحد كليه وليتذكر السيئة ثم الباب ذات عغيوه ممنتا ثم وانتمان بكتاف اللقس ودجي اللقس ودجي والله أعلم